الوجه ا ا ل ث نرجو ي يبدأ حالاً نتابع حالا ا ل ق ا فتاوى متعلقة بالبدعة سؤال أطلب شرح الحديث مفصلة والحديث ضلالة ضلالة النار ء ة متعلقة مفصلة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في في وكل وكل أطلب كل شرح ر ن شرحا وافيا لمعنى مفهوم هذه ا ل ع ب ا ر ة وما يتعلق بها من محدثات اليوم مثل الطائرات ومكبرات الصوت وجميع المحدثات التي هي م ح د ث ة و ب د ع ة ولكننا نستعملها وهل ا ل ق ر آ ن الشريف طبعه وكتابته يمكن أ ن تكون بدعه أو محدثة؟ جواب الحمد لله وحده و او ل ل ص ا ة ا ا ل ل س محدثه على رسوله وآله و ص ب ب ه و ع أولا وبدعة دنيوية العلماء البدعة إلى فالبدعة الدين ا قسم بدعة دينية إ في الدين هي ح عبادة لم ي ش ر ا الله سبحانه و ت ع ا ل التي تراد في الحديث الذي الأحاديث ى وهي وما معناه في في تراد ذكر من و أ م الطائرات ا د المفسدة أحدث ن جانب جانب ممنوعة ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح ونحو、ذلك. ثانيا ي ي فيها فهي فهي و وإلا والمراكب ة المصلحة جائزة أمثلة فما ما السلاح ا غلب على ذلك ذلك ل ومكبرات الصوت ونحو ذلك من ا ل أ م و ر ا ل ع ا د ي ة الدنيويه المبتدعه ثالثا طبع ا ل ق ر آ ن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه والوسائل لها حكم الغايات فيكون ذلك مشروعا وليس من البدع المنهي ة عنها ل أ ن الله سبحانه ضمن حفظ ا ل ق ر آ ن الكريم وهذا من وسائل حفظه رابعا ننصحك بالرجوع مضار كتاب تنبيه الغافلين للنحاس والاعتصام للشاطبي والسنن والمبتدعات والإبداع الابتداء تنبيه ننصحك إلى في وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الميت قبل الدفن وبعده وذبح الشاه ل إ ص ل ا ح الطعام لمن جاء لحضور ا ل ج ن ا ز ة ومن ق ر ا ء ة توسل القادريه م ن ا سهل منها ر ا د ا ا ب ج أحمد ومن وضع ل حلقتهم وغيرها ومن تشيع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر م ومن ب ا وغيرها خ ر في تشيع عند من العلماء من إنهم من الكفار لمخالفة قول صلى الله عليه وسلم من التحذير عن البدع ومنهم من إنهم مسلمون عن الكفار الله التحذير البدع عصاه يقول قول رسول ليس عليه يقول جواب ليست البدع في د ر ج ة و ا ح د ة من الشر بل منها ما هو كفر ومنها ما هو م ع ص ي ة دون الكفر ف ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الميت قبل دفنه أ و بعده وذبح شاه مثلا ل إ ص ل ا ح طعام لمن حضر لتشييع ع الجنازة و ت ش الجنازه ة ب ا ل ت ل ل ي وتلقين الميت عند القبر و ح ل ق ة الذكر الجماعي ووضع ا ل م ب خ ر ة فيها من البدع التي أ ح د ث ه ا الناس ف إ ن ه ا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أ و فعلا أ و تقريرا ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن ا ئ م ة السلف الصالح رحمهم الله فهذه من المعاصي و ا ل إ ص ر ا ر عليها يجعلها ك ب ي ر ة وليست بكفر إ ل ا ب ا ل ن س ب ة لمن عرف أ ن ه ا ب د ع ة وأصر و ص يريد بذلك شرع الله بتشريع من عنده تغيرا ر عليها عنده بذلك الله بالعامة مضاهات من فهو ا ل م المستقيم عن الصراط ف ه كافر بتشريعه قصدا ما لم ي أ ذ ن به الله واستباحته م خ ا ل ف ة شرع الله ودعاء ا ل أ م و ا ت و ا ل ا س ت ع ا ن ة بهم كعبد القادر الجيلاني و أ ح م د التيجاني ونحويهما لجلب نفع أ و دفع ضر وتفريج ك ر ب ة و أ م ث ا ل ذلك شرك بالله وكفر به كشرك وكفر الجاهليه ا ل أ و ل ى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أ ه ل ه ا إ ل ى التوحيد وحارب من أ ص ر منهم على شركه وقاتلهم عليه قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات ا ل ر ب و ب ي ة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إ ن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقد تكون بعض البدع ذريعه ق ر ي ب ة إ ل ى الشرك كقول بعض ا ل م ت ص و ف ة سهل مرادنا بجاه أ ح م د وكالطواف حول ا ل أ ض ر ي ح ه متقربا إ ل ى الله ف إ ن قصد التقرب به إ ل ى الولي صار شركا أ ك ب ر وكشد الرحال ل ز ي ا ر ة قبور الصالحين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تشرحوا وأنواع وضوح وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد نبينا نطلب البدعة البدع بكل الله سؤال لنا ما الحمد على لله على هي منكم أن محمد ا ل ب د ع ة هي ا ل ع ب ا د ة التي لم يشرعها الله كالاحتفال بالمولد والاحتفال ب ل ي ل ة الاسراء والمعراج ورفع الصوت ب ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء ا ل أ ذ ا ن و أ ش ب ا ه ذلك وقد صنف ج م ا ع ة من العلماء كتبا في بيان ا ل ب د ع ة و أ ن و ا ع ه ا نرشد إ ل ى بعضها فيما يلي واحد كتاب السنن والمبتدعات للشيخ السلام الحوامدي محمد أحمد عبد السلام الحوامدي. اثنان كتاب البدع إ ا في ف للشيخ علي مضار م الابتداع ح والنهي ظ ك ل ه م من ا ع م مصر وقبلهما م ا ء ب ز طويل و البدع ل كتاب ا ن عنها ل ل إ م ا م محمد بن اضاح وكتاب الاعتصام للشاطبي وبالله التوفيق وصلى وآله نبينا الله على نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد فهل يرد على البدعي عمل ا ل ب د ع ة فقط أ م جميع أ ع م ا ل ه جواب البدع ح وحده ح م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله و ص ه و ب ع ا ل ب د تختلف فمنها ما ينافي أ ص ل الدين ومنها ما يقع في ص ف ة ا ل ع ب ا د ة أ و إ ح د ا ث شيء في الدين لم يشرع ف إ ن كان عمل المبتدع مما يقدح في أ ص ل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وان كان في صفه العباده مثل التكبير والذكر والتلبيه الجماعيه أ و كانت ا ل ب د ع ة في إ ح د ا ث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد فهذا العمل مردود على صاحبه لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال كم قسما تنقسم البدعة كم هل كل ب د ع ة ض ل ا ل ة و إ ذ ا كان ذلك كذلك ر أ ي ت أ ن وضع الحركات في ا ل ق ر آ ن الكريم من ض م ة و ف ت ح ة و ك س ر ة وسكون و ن ق ط ة و ن ب ر ة كلها بدعه ل أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إ ل ا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم هل وضع الحركات فيه من البدع وهل هذه البدعه ض ل ا ل ة جواب ا ل ب د ع ة ت م ق س م إ ل ى ب د ع ة د ي ن ي ة و ب د ع ة ع ا د ي ة ف ا ل ع ا د ي ة مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات. والاصل خ ت ت ر ا ا ا ع و ل أ فيها الجواز إ ل ا ما دل دليل شرعي على منعه أ م ا ا ل ب د ع ة ا ل د ي ن ي ة فهي كل ما أ ح د ث في الدين مضاهاه لتشريع الله ك ا ل أ ذ ك ا ر ا ل ج م ا ع ي ة بصوت واحد وكبدع الموالد وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان والسابع والعشرين من رجب و ب ل ي ل ة ا ل أ ر ب ع ي ن من و ف ا ة الميت و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل ل أ م و ا ت على القبور إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما لا يحصى عدا ولا أ ق س ا م ل ل ب د ع ة في الدين من حيث الحكم عليها بل كل ب د ع ة ض ل ا ل ة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي ر و ا ي ة من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد رواه مسلم ولما رواه العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ع ظ ة بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليكم عبد حبشي و إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة رواه أ ح م د و أ ب و داود والترمذي وابن ماجه أ م ا نقط حروف ا ل ق ر آ ن وضبطها بالحركات فليس من البدع و إ ن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من المصالح ا ل م ر س ل ة ل د ل ا ل ة أ د ل ة الشرع ا ل ا م ر ة بحفظه على ذلك في ا ل ج م ل ة ونوصيك ب ق ر ا ء ة كتاب الاعتصام للشاطبي ف إ ن ه وف الموضوع حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال إ ن بعض زملائي يقولون إ ن ل ل ب د ع ة قسمين ا ل أ و ل ح س ن ة أ ي يجوز العمل بها والثاني غير ح س ن ة و أ ن ا أ ع ت ق د أ ن هذا التقسيم غير صحيح استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ضلاله في النار ماذا يقول الفقهاء الكرام و أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م عن هذه ا ل م س أ ل ة في ضوء الكتاب و ا ل س ن ة جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة والحديث رواه مسلم في صحيحه وفي الباب أ ح ا د ي ث أ خ ر ى تدل على هذا المعنى ونوصيك ب م ر ا ج ع ة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي وكتاب البدع والنهي عنها لابن والضاح وتنبيه الغافلين لابن النحاس و ا ل إ ب د ا ع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم م خ ا ل ف ة أ ص ح ا ب الجحيم لشيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة وزاد المعاد المعاد في التوفيق هدي خير ذي القيم رحمة الله على الجميع وبالله التوفيق الله وبالله الله وآله وصحبه العباد محمد رحمة للإمام نبينا على وصلى على و سؤال ل م س في مسجد من مساجد دمشق إ ذ ا صلينا ي أ م ر و ن واحدا بدبر كل ص ل ا ة ف ر د ليرفع صوته ب ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي و أ ق و ل هو الله أ ح د مع المعوذتين و إ ذ ا انتهى من ا ل ق ر ا ء ة ي ق ر أ كل واحد من ا ل ج م ا ع ة يعيد قراءة آية الكرسي قراءة و ا ل م ع ا و و ت ي ن من أ ل ه ان إلى آخرها. هل آخرها وارد هذا ع رسول اوافقهم ل ل صلى الله عليه ه س ل وهل علي م أم أن أ هي بدعة و على هذا واواظب عليه عليه وسلم وهل يجوز أن ام لا ي آية الكرسي ي ن صوته صلاة و ه دبر فرد لقراءة ر كل غ قصد ت ع ل ي م ملا يعرف ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي والمعوذتين جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد لا يجوز رفع الصوت ب ق ر ا ء ة ما ذكر عقب الصلوات لا من أ ح د من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم بل هو ب د ع ة لعدم ثبوتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أ ن ه قال صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وعلى هذا ليس لك أ ن توافقهم على بدعتهم بل عليك أ ن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ا ل ح س ن ة لقوله تعالى أ د ع الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ا ل ح س ن ة وجادلهم بالتي هي أ ح س ن ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده فان إ ن لم ل يستطع س ف ب ه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن سؤال أ ر ي د من فضلكم أ ن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينا وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد من سن س ن ة ح س ن ة فله أ جواب ر ه ا أ ج ر من عمل ب ه ج و ا معنى حديث من أ ح د ث إ ل ى آ خ ر ه أ ن من ابتدع في الدين ب د ع ة يضاهي بها تشريع الله فهي م ر د و د ة عليه غير م ش ر و ع ة ومحدثها آ ث م وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال ا ل أ و ل من الجهر ب ا ي ة الكرسي عقب الصلوات الخمس ومثل ز ي ا د ة أ ش ه د أ ن عليا ولي الله في ا ل أ ذ ا ن وجهر المؤذن ب ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ا ل أ ذ ا ن أ م ا إ ت ي ا ن المؤذن بها سرا ف س ن ة أ م ا معنى حديث من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة فله أ ج ر ه ا إ ل ى آ خ ر ه أ ن من عمل ب س ن ة ص ح ي ح ة قد ترك الناس العمل بها فقد أ ح ي ا ه ا بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه وكذا لو ع ظ ه م وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ا بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول عراه النمار مضر مضر فتمعر وسلم السيوف قوم أو وجه الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباه متقلد السيوف عامت عامتهم من مضر بل كلهم فجاءه مجتاب عامتهم من من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى بهم من ا ل ف ا ق ة فدخل ثم خرج ف أ م ر بلالا ف أ ذ ن و أ ق ا م فصلى ثم خطب فقال يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة إ ن الله كان عليكم رقيبا و ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى التي في آ خ ر الحشر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظر ا نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من ا ل أ ن ص ا ر بصره كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى ر أ ي ت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل ك أ ن ه مذهب ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في ا ل إ س ل ا م س ن ة ح س ن ة فله أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها من بعده من غير أ ن ينقص من أ ج و ر ه م شيء ومن سن في ا ل إ س ل ا م سنه س ي ئ ة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أ ن ينقص من أ و ز ا ر ه م شيء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم سؤال ماذا يقول الإسلام الإسلام ماذا الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا يقول في يحدث في ويدعي أ ن ه ليس من ا ل أ م و ر التي توقع ا ل إ ن س ا ن في البدع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام هذا الرجل كتاب الله الله فما وافقهما وما خالفهما صاحبه لنا شيئا أعماله منها أنها لله على رسوله وآله وصحبه وبعد. يُعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو على صاحبه وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم وحده وصحبه حق حتى مردود من وبعد بدعة فهو فهو وسنة وأنت أو سنة يعرض تذكر وننصحك ب ق ر ا ء ة كتاب الاعتصام للشاطبي ففيه بيان شاف كاف في معنى ا ل ب د ع ة و أ ق س ا م ه ا و أ ح ك ا م ه ا و أ م ث ل ت ه ا وكذلك كتاب السنن والمبتدعات وكتاب الإبداع في مضار الابتداع وكتاب البدع والحوادث وكتاب وغيرها والبدعة كتاب الكتب السنن الإبداع الابتدع البدع الغافلين لابن النحاس وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة تنبيه تميز مضار بين من في وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س إ ن ن ا في ق ر ي ة باقور مركز أ ب و تيج م ح ا ف ظ ة أ س ي و ط نعيش ف ت ر ة من القلق بسبب ابتداع أ م و ر ليست في الدين فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على م ب ت د ع حتى لا نتخبط ونطبق مبادئ ا ل إ س ل ا م على ب ص ي ر ة ونبذ المبتدعات ونزدرهم ثم ما هي الكتب ا ل د ا ل ة على ذلك هدانا الله و إ ي ا ك م إ ل ى ما فيه الخير والهدى ثانيا إ ن ن ا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف ا ل آ ب ا ء الذين طغت عليهم ا ل م ا د ي ة و أ ه م ل و ا أ م و ر دينهم فما هي الكتب ا ل ص ا ل ح ة ا ل خ ا ل ي ة من المبتدعات و ا ل أ س ب ا ب ا ل ه ا د ئ ة على طريق الصواب مع أ ن ا ل آ ب ا ء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إ ق ب ا ل ن ا على ديننا و إ ن ك ا ر ن ا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم فنريد من سيادتكم ق ا ئ م ة لذلك إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد نعرفها نجدها أحاديث أكثر ألسنة علم موضوعة ما ما متداولة الآئمة وكيف بعضها الله وخصوصا ثالثا صحيح فيه وضعيفة بعض على على وهل ما هي ح ق ي ق ة هذه الطرق ا ل ك ث ي ر ة عندنا مثل ا ل ش ا ذ ل ي ة و ا ل أ ح م د ي ة و ا ل س ع د ي ة و ا ل ب ر ه ا ن ي ة وغيرها وكيف نرد عليهم وما وهل يزعمونهم وغالبا الموضوع يتركون جوابا الموضوع هم كما أئمة مذهب ما معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين الكتب الشافية رابعا يخالف الآخر الصلاة فنريد جواباً شافيا كافيا في هذا هي ينتهي في تؤدي فنريد في ذلك على بذلك كل على على إلى بعض نرى حق أن وهل نتبع مذهبا واحدة وكيف و مذهبا نتبع ن ف قد بين المذاهب يستقر الأمر خامسا حتى ق ي ت ط و ل البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير ا ل آ ي ا ت حسب أ ه و ا ئ ه م ليضلوا الناس عن ذلك مثال ذلك في س و ر ة آ ل عمران قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يذكرون جنوبهم فيفسرون ذلك على الرقص في ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل ه م ه م ة ويتمتم بكلمات غير م ف ه و م ة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي وهكذا و أ م و ر أ خ ر ى فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول ويستعملون في ذلك آ ل ا ت الغناء والمجن فنريد منكم التبصير ب أ م و ر ديننا وفهمها على حق والرد على ا ل م ت د ع ي ن على الدين والكتب ا ل ش ا ف ي ة بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب ولكن نحب أ ن ننبهك إ ل ى أ م ر عظيم وهو أ ن ا ل أ ص ل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا فلا يقال إ ن هذه ا ل ع ب ا د ة م ش ر و ع ة من أ ص ل ه ا أ و من ج ه ة عددها أ و هيئتها إ ل ا بدليل شرعي فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه قال صلى الله صلى عليه وسلم م ننصحك عمل عملا ليس عليه م ليس أ ر ا رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا فهو وفي في فهو منه رد رد أحدث ليس من ن ن بتعلم كتاب الله و ك ث ر ة تلاوته وتدبره والعمل به و ا ل د ع و ة إ ل ي ه وتتعلم من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ف ت ق ر أ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب ا ل س ن ة وتسأل أهل العلم عما أشكل العلم عليك ثالثا عما طرق ي ة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق من طرق ضلال لا يجوز للمسلم أ ن يتبع و ا ح د ة منها بل الواجب عليه أ ن يتبع ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أ خ ذ و ا بسنته وكذا من أ خ ذ بها بعدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي على الحق م ن ص و ر ة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين ف ر ق ة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين ف ر ق ة وستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إلا واحدة في قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي و أ م ا الرد عليهم فيحتاج إ ل ى أ ن تعرف أ ن ت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم وتعرض ذلك على الكتاب و ا ل س ن ة ونرى أ ن تستعين في ذلك بالكتب ا ل م ؤ ل ف ة في ذلك كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل و الخلاف ا ا للشاطبي والإبداع في مضار الابتداع ع ت ص م ل ل ش في ي ع ي محفوظ و إ غ ث ة ا ل ل ه الموجود في الفروع ا ل ف ق ه ي ة بين ا ئ م ة المذاهب ا ل أ ر ب ع ة يرجع التي ع إلى الأسباب التي نشأ ن ه ا كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض أ و بلوغ الحديث لواحد دون ا ل آ خ ر غير إلى ذلك من أ س ب ا ب ا ل خ ل ا ف فيجب على المسلم أ ن يحسن الظن بهم فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه طالب للحق ف إ ن كان مصيبا فله أ ج ر ا ن أ أجر ج ر اجتهاده و أ ج ر إ ص ا ب ت ه و إ ن كان مخطئا فله أ ج ر اجتهاده وخطاه أ ه عنه معفو م و التقليد ل ؤ ل ل ا ا ء أ معفو ة ا ل أ ر ب م تمكن ن أن يأخذ الحق بدليل الحق ج ب عنه ل الأخذ بالدليل ي ه و إ لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم يتمكن فإنه ن أوثق د ع حسب إ م ك ا ن ه وهذا ل ا ا ا خ ت ل ل ف في ف ر و ع لا ي ت ت ر ب بعضهم خلف بعض بل الواجب بعضهم بعض عليه منع المختلفين يصلي خلف يصلي خلف منه أن أن ف ق د كان الصحابة ا ل ل رضي ه عنهم يختلفون في السليمه م ا ئ ا ل ف ر ع ة ويصلي ب ع ض ه خلف بعض و ك ذ ا ا لتفسير ا ل ق ر آ ن هي أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ق ر آ ن واما ن ة ل ل صلى الله عليه ل ر س س و و و و أ ق ل التفسير ص ح ا ا ب ة و ل ا بإحسان والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع وأما ا ب ع على ي ن لهم ذلك ل ت الذي ذكرته لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و أ ن بعض الناس يفسره بالرقص و ا ل أ ذ ك ا ر و ا ل ه م ه م ة ويتمتم بكلمات غير م ف ه و م ة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إ ل ى آ خ ر ما ذكر في السؤال فهذا تفسير باطل ليس له أ ص ل م ط ل ق ونوصيك ب م ر ا ج ع ة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي واشباهها أ ش ب ه ه ا الآيات المذكورة في السؤال في تفسير في هذه و أ لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق الله على نبينا محمد التوفيق في من نبينا الله وآله وصحبه وسلم وصلى على سؤال هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن ل أ ن ه إ ذ ا تكلم المدرس عن هذا ف إ ن ه يقع في مشاكل مع الناس ل أ ن أ ك ث ر ه م مبتدعون ولا يعرفون السنن وبالتالي يقع في تصادم معهم وبهذا ت ن ش أ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرا ل أ ن ه ا تخالف أ ه و ا ء ه م فهل من يصحح ا ل ع ق ي د ة بتطهيرها من البدع يسمى فتانه أ م من يخالف أ م ر الله هو الذي يسبب الفتن جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ينبغي ل ل د ا ع ي ة أ ن يكون عالما بما ي أ م ر به وبما ينهى عنه حكيما فيما ي أ م ر به وما ينهى عنه و أ ن يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحها وينظر في المفاسد فيرتكب أ خ ف ه ا ل د ف ع أ ش د ه ا و إ ذ ا تعارضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أ خ ذ بها و إ ذ ا رجحت المفاسد تركها وبناء على ذلك ف إ ن ه ينبغي له أ ن يقرر ا ل س ن ة ويبينها و أ ن ينكر ا ل ب د ع ة ويبينها للناس لكن ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة و ا ل م ج ا د ل ة بالتي هي أ ح س ن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ي الشيطان م من أعوذ بالله ا ل ر ج بسم الله الرحمن الرحيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر هذه الآية الكريمة ولا يسمى بذلك فتانا ك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث العلميه والافتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد وترتيب الدويش الرزاق الشيخ وله بقيه على الشريط الثامن والعشرين